الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قل الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يا معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة التاسعة من مسائل الآية الثامنة وتسعين بعد المئة من سورة البقرة. وكان تحدث فيها عن فضل يوم عرفة نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال ثم أورد الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام من القرطبي سبحانه سبحانه الله ورحمة الله. ورحمة الله. ورحمة الله. كنا يا إخواني قد أوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الذي رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة وإنه يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء وفي الموطا عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما روى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا احقر ولا ادحر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة قال أبو عمر روي هذا الحديث عن عبيد بن كريز عن أبيه ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء والصواب ما في الموططة وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول حديثا ينتهي إلى عباس بن مرداس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفه بالمغفرة والرحمة وأكثر الدعاء فأجابه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها قال يا رب إنك قادر أن تسيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية فلما كان الغداء غداه المزدلفة اشتهد في الدعاء فأجابه إني قد غفرت لهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تبتسم فيها فقال تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي اهوى يدعو بالويل والسبور ويحثي التراب على رأسه ويفر وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منا غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له قال أبو عمر هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام المسألة العاشرة يا إخواني استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر قال حجشت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصم ومع عمر فلم يصم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الافطار بعرفه ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض اهل العلم يوم عرفة بعرفة واسند عن ابن عمر مثل الحديث الاول وزاد في اخره وما عثمان فلم يصم وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه حديث حسن وقال عطاء في صوم يوم عرفة أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف وقال يحيى الأنصاري يجب الفطر يوم عرفة وكان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة قال ابن المنذر الفطر يوم عرفة بعرفات أحب الي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصوم بغير عرفة أحب إليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وقد روينا عن عطاء أنه قال من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم المسألة الحاذية عشرة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام اي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام ويسمى جمعا لانه يجمع ثم المغرب والعشاء قاله قتاده وقيل لاجتماع ادم فيه مع حواء وازدلف اليها اي دنا منها وبه سميت المزدلفة ويجوز ان يقال سميت بفعل اهلها لأنهم يزدلفون إلى الله أي يتقربون بالوقوف فيها وسمي مشعره من الشعار وهو العلامة لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به والدعاء عنده من شعائر الحج ووصف بالحرام لحرمته المسألة الثانية عشر يا إخواني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء واختلفوا في من صلىها قبل أن يأتي جمعا فقال مالك من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهما واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد الصلاة أمامك قال ابن حبيب من صلى قبل أن يأتي المزدل دون عذر يعيد متى علم بمنزلة من قد صلى قبل الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك وبه قال أبو حنيفة وقال أشهب لا إعادة عليه. إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها وبه قال الشافعي وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن واحتج له بان هاتين صلاتان سن الجمع بينهما فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما وإنما كان على معنى الاستحباب كالجمع بين الظهر والعصر بعرفه واختار ابن المنذر هذا القول وحكى عن الشافعي أنه قال لا يصلي حتى يأتي المزدلفة فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلىهم المساله الثالثة عشرة ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق لا لإمام ولا لغيره حتى يغيب الشفق لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك ثم صلىها بالمزدريفة بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بها قبله ولو كان لها وقت مغيب الشفق لما أخرت عن. المسألة الرابعة عشرة وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن المواز من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها وقال مالك في من كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إلا يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما وقال ابن القاسم في من وقف بعد الإمام إن رجاء أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة وإلا صلى كل صلاة لوقتها فجعل ابن المواز تأخير الصلاة الى المزدلفة لمن وقف مع الامام دون غيره وراعى مالك الوقت دون المكان واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان فاذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان وكان مراعاة وقتها المختار اولى والله تعالى اعلى واعلم وإذا يا عم فإن المستحب هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بعد الوصول إلى المزدلفة نعم يا عبدالواحد إذا أتى الحاج المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء يا ولدي وماذا لو أن الحاج صلى كل صلاة في وقتها أجاب ذلك أكثر العلماء ولكنهم حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية قال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب دون مزدرفة فعليه الإعادة لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وحفظك من كل سوء وغدا إن شاء الله نكمل قراءتنا مع كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل إذا عدت القرآن الكريم من القاهرة أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فترة إذاعية جديدة تمتد معكم حتى الساعة الثامنة بمشيئة الله تعالى معكم في أمن الهندسة الإذاعية محمد لطفي ومن وصفة المذيعين السيد صالح نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المسهلين محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك وهو القادر عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إذا عطل قرآن الكريم من القاهرة أيها لقوة المؤمنون خير استهلال لهذه الفترة القرآن الكريم القرش محمود حسين منصور يتلو علينا من صورة